بَل اِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ فأخَذْناهُ بِالبَأس إظ إ عَهُم ييتَبَعُون فَلَول إذج أَهُ بَأْسُنَ تَضََّع وَلَك قَسَت قلوبهم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 فإذا فرحوا بِمَا أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم